الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته نواصل الحديث أيها الأحبة في هذه الليلة الشريفة أما قص الله تبارك وتعالى من خبر بني إسرائيل حيث ذكرهم الله تبارك وتعالى بتلك الأمة من بني إسرائيل الذين اعتدوا في السبت فجعلهم الله عز وجل قرادة خاسئين يقول الله تبارك وتعالى فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين جعلنا هذه القريح وجعلنا ما جرى لأهلها عبرة وعظة لمن بحضرتها من القرى الذين بلغهم خبر هؤلاء الممسوخين وما حل بهم فيكون ذلك إضة للمذنبين المسيئين المحتالين على حدود الله تبارك وتعالى وأحكامه وشرائعه ويكون ذلك تبصرة وذكرى للمؤمنين فيكون ذلك مدعاة ل ثباتهم ولزومهم صراط الله المستقيم يؤخذ من هذه الآية التي جاء التعقيب بها على هذا الخبر المجمل عن أولئك الذين مسخوا فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين يؤخذ منه العقوبات تكون وما فيها من التنكيل تكون عظه وعبرة تردع المذنب ولربما استأصلته وتكون أيضا زاجرة لغيره ممن تسول له نفسه أن يفعل فعله وكما سبق فإن السعيد من وعظ بغيره والشقي من وعظ بنفسه هذه العقوبات منها ما يكون من قبيل الحدود ومنها ما يكون من قبيل النكال الذي ينزله الله عز وجل بالظالمين سواء كان ذلك على سبيل العموم بأمة ينزل بها العذاب إما أن يكون العذاب مستأصلا وإما أن يكون دون ذلك وكذلك أيضا ما يقع للأفراد بسبب جناياتهم وذنوبهم وهذا يعرفه كل أحد من نفسه وكثيرا ما يرد هذا السؤال من قبل بعض من يبتلى نسأل الله عز وجل العافية للجميع كيف يعرف أن هذا من قبيل العقوبة أو من قبيل الابتلاء الذي يكون لأهل الإيمان ويمكن أن يكون الجواب في ذلك على سبيل الإيجاز أن ما نشأ عن العقوبة أو تولد عنها ما نشأ عن المعصية أو تولد عنها فالظاهر أنه من قبيل العقوبة فهذا زن فأصيب بداء عضال لا يرجع ضرؤه وهذا سكر فوقع له مكروه سقط في بئر أو صدم أو غير ذلك وهذا لربما فعل شيئا من هذه الأمور المحرمه بكونه قد خرج مغاضبا لأبويه أو لأحدهما فوقع له مكروه في مخرجه وغضبته تلك وهكذا أيضا هذا الذي يدخن اعزكم الله ومن يسمع ثم بعد ذلك يصاب بسرطان في رئته أو في البلعوم مثل هذا المظنون أنه عقوبة معجله انا الذي يصاب بمرض من هذه الأمراض صلى الله العافيه للجميع قال له هذا ابتلاء من الله والله تبارك وتعالى لا يقضي لعبده المؤمن قضاء إلا كان خيرا له وهذا يكون رفعة لك في درجاتك وتكفيرا لسيئاتك ونحو ذلك لكن الذي يكون المرض هو بسبب الذنب والمعصية ماذا يقال له يقال له توب إلى الله هذه عقوبة معجله اتق الله وهذا الذي يؤسف على مثله ويحزن لحاله أن عجل له في عقوبته مع أن ذلك أخف من التأجيل في الآخرة المهم أن ما تولد من المعصية أو نشأ عنها فالظاهر أنه من قبيل العقوبة هذا النوع الأول النوع الثاني ما نشأ عن الطاعة أو تولد عنها فإن ذلك يكون من قبيل الابتلاء لأهل الإيمان الذي يكون تكفيرا لسيئاتهم ورفعا لدرجاتهم لأنه كما ذكرنا في بعض المناسبات أن ما يحصل من البلاء والمكروه والمصائب أنها ليست مجرد تكفير سيئات بل هي رفع في الدرجات كما صح ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كالذي ذهب إلى الحج فمرض أو وقع له حادث أو كسر أو نحو هذا فهذا وكذلك أيضا لو أن أحدا من الناس اعتكف فمرض بسبب تغير المكان بسبب بروده غير معتادة في النسبة إليه أو نحو هذا فمثل هذا يكون من جملة عمله ويكون زيادة في حسناته النوع الثالث ما لم يتولد من الطاعة ولا من المعصية فهذا ينظر إلى حال العبد فإن كان الغالب عليه الاستقامة والخير والطاعة ونحو ذلك رجي أن يكون ذلك من قبيل الابتلاء الذي يكون لاهل الطاعة أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل وإذا كان الغالب عليه خلاف ذلك فيخشى أن يكون ذلك من قبيل العقوبة المعجله هذه ثلاثة أنواع بعد ذلك نرجع إلى هذه القضية وما يكون في العقوبات الإلهية من العظات والعبر والزجر سواء كانت كما سبق بنكال ينزله الله عز وجل وعذاب من عنده أو كان ذلك من قبيل الحدود الشرعية فالله تبارك وتعالى يقول الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين كما سمعتم في هذه السورة الكريمة سورة النور الزانية والزاني بدأ بالزانيه أقوال للمفسرين والأقرب والله تعالى أعلم باعتبار أن مبدأ الزنا إنما يكون من المرأة بترخيم صوتها او تبرجها وتكسرها وتغنجها ونحو ذلك ولهذا قال الله تعالى يا نساء النبي لستن كاحد من النساء يعني انتن اشرف من غيركن من النساء ان اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا قال فا لا تطمعن ثم قال فيطمع الفاء هذه تدل على التعليل وترتيب ما بعدها على ما قبلها فيطمع الذي في قلبه مرض إذن ترخيم الصوت والغنج مباشرة أصحاب القلوب المريضة هؤلاء تصغي قلوبهم لهذا وتنجذب إليه والمرض المقصود به هنا الميل المحرم إلى النساء مع أن غالب المواضع في القرآن إن لم يكن جميع المواضع إذا ذكر المرض فهو النفاق وفي بعض المواضع النادرة يحتمل أنه ضعف الإيمان، كقوله تعالى وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض في سورة الأحزاب ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورة، يحتمل أن ذلك لأن العطف يقتضي المغايرة فيكون الذين في قلوبهم مرض غير المنافقين. الشاهد أيها الأحبة أنه بدأ بالمرأة الزانية والزاني بينما في السرقة السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما باعتبار أن السرقة تحتاج إلى جرأة فهي في الرجال أكثر الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة كل واحد لو قال فجلدوهما مئة جلدة ظن ظان أنها منصفة كل واحد منهما مئة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر رأفة رحمة رقيقة رأفة رق الرحمة تسمى الرأفة في دين الله أي في حكمه وشرعه بتخفيف الحد أو بتخفيف يعني في صفة الضرب أو تقليله بعدد الجلد كان يقال يكتفى بعشر بدلا من المئة هذه امرأة ضعيفة ما تحتمل مسكينة هذا رجل كبير في السن هذا مريض هذا هزيل لا مئة وكذلك ايضا بالإسقاط ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إسقاط الحد أو تخفيف الصفه الصفة صفة الجلد احيانا يكون مجرد تحله قسم هذا لا يصح وكذلك ايضا تقليل العدد إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد هذا أمر والأمر للوجوب هذا أمر وهو للوجوب وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين إذا لازم أن تقام الحدود في مكان عام ويحضر طائفة على خلاف في الطائفة التي تحضر يشترط ألا يقل العدد عن أربعة باعتبار أنه أقل ما يكون في شهادة الزنا كما قاله جمع من المفسرين واستحسنه أبو جعفر بن جرير رحمه الله أو أن ذلك يكون بثلاثة باعتبار أنه أقل الجمع على المشهور عند الجمهور أو يكفي في ذلك اثنان كما يكون الشهادة عموما وعلى أنه أقل الجمع كما قال صاحب المراقي أقل معنى الجمع في المشتهري اثنان عند الإمام الحميري يعني الإمام مالك رحمه الله وفي قوله تعالى في المواريث فإن كان له إخوة فلأمه السدس في حجب النقصان من الثلث إلى السدس وبالاتفاق يحجبها هذا الحجب وجود اثنين من الإخوة للميت فقال إن كان له إخوة المهم أن هذا الحضور لهذه الطائفة أيا كان العدد على خلاف من أجل ماذا؟ بعض المفسرين يقولون من أجل أن يرتدع الحضور ليكون زجرا لهم من هذه المقارفات إذا رأوا مثل هذا يجلد أو يرجم يبقى هذا الذي شاهد هذا يرجم حتى ينزف ويموت ثلاثة أيام ما يأكل ولا يشرب وإذا ذكرت الفاحشة صار يستفرغ أعزكم الله هنا يحصل الردع وتصير الفاحشة في غاية الكراهة والمقت والقبح لا أن النفوس تشتاق واللعاب يسيل ويتحين أصحاب القلوب المريضة الفرص ويبحث عنها هنا وهناك وإذا مرت امرأة تمشي بمشية غير عادية تبعها اسراب من هؤلاء المرضى طمعوا فيها ومثل هذا يكون كما يقول العامة هذا المشهد الذي شاهده إذا يعني يتراءى له دائما فلا تحدثه نفسه بريبة أو فاحشة وليشهد على والأقرب الله أعلم أن ذلك ليس فقط لردع هؤلاء الحضور وإنما أيضا لزيادة النكال لهذا المحدود ومعلوم أن الكثيرين ممن لديه بقيه من حياء أو مرؤة أو ماء وجه لا شك أنه يتمنى أن يضاعف عليه الضرب والجلد بدلا من المئة أربع مئة على ألا يكون ألا يرى أحد لكن حينما يقال نأتي بك عند الجامع في السوق وتجلد فهذا أشد في النكال ولو كانت ضربة واحدة ولو كانت ضربة واحدة أمام الناس يشاهدونه وهذا فلان أنحو ذلك أذيب لا شك أنها نوع من التشهير به فهذا يردع النفوس فهنا هذه العقوبة عقوبة المسخ المذكورة في هذه الآية فجعلناها نكالا لما بين يديها بحضرتها من القرى ما جاورها من بلغهم الخبر هؤلاء صاروا قرده وما خلفها من يأتي من بعدهم من يبلغهم الخبر وموعظه للمتقين يتعظون بها فإن الموعظه تارة تكون بالمشاهد وما يقع وما يجري فإن اهل الايمان يتعظون ويعتبرون بكل ما يشاهدون وكذلك ايضا تكون الموعظه بما يسمع والله عز وجل لما قص اخبار الامم التي أنزل بها بأسه قال إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد على القولين المشهورين في الآية وقد مضى الكلام ذلك في مجالس أخرى في التدبر لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد فالجمهور من المفسرين يقول لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أو هذه بمعنى الواو يعني له قلب حي وقاد مع إحضار قلبه عند السماع والانصات لما يلقى فهذا الذي تحصل له الموعظه إذا استجمع هذه الأوصاف الثلاث صاحب قلب حي ما طبع على قلبه وأحضر قلبه لم يكن قلبه مشغولا حينها بشيء آخر وأحضر سمعه فهذا يتعذ وينتفع وعلى قول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قول الحافظ ابن القيم أن أو هذه للتنويع إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب هذا القسم الأول النوع الأول وهو صاحب الفتنه والقلب الكامل كامل الحياة فهذا يتبع بأدنى إشارة بأدنى تنبيه لا يحتاج إلى شرح ولا تفصيل ولا تركيز ولا نعم كما قيل الحر تكفيه الإشارة إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب القسم الثاني هو الذي فيه نوع بطء وتأخر في الفهم والاتعاظ والاعتبار هذا يحتاج أن يحضر قلبه وأن يركز مع الملقي فهذا ينتفع ويحصل له بذلك الذكرى ثم تأملوا أيها الأحبة فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين أن هذا هؤلاء الذين وعظ الله بهم ونكلا بهم ما الذي أوجب لهم ذلك من أجل أن يرتدي عن الناس عن فعلهم هو التحايل على أحكام الشرع. نكالا لما بين يديها وما خلفها كل من يأتي إلى يوم القيامة. تحايلوا فانظر إلى نوع العقوبة المسخ وكما قلنا في الليلة الماضية أنهم حينما صاغوا هذه المزاولات بصيغة عمل لا غبار عليه كأنه يوافق المشروع أو المباح قلب الله صورهم فحولها إلى صورة القردح أذا بالاضافه إلى ما يتحلى به القرد كما قد علمتم من كثرة العبث و... وما تعلمون من أخلاق هذه المخلوقات فإنها فيها صفات سيئة وذميمة معروفة فقلبهم الله عز وجل إلى هذه الحال فيحذر المؤمن من أن يستحل محارم الله تبارك وتعالى بأدنى الحيل فهذا من أسباب العقوبات كما ذكر شيخ الإسلام رحمه الله كلام على هذه المسألة في كتابه بيان الدليل في إبطال التحليل أو على بطلان التحليل. ثم أيضا وموعظة لمن للمتقين فيؤخذ من هذا أن الذين يتعظون ويعتبرون وينتفعون بالمواعظ سواء كان ذلك في الكتاب المتلو أو كان ذلك في صفحة الكون والآفاق وما يقع فيها فإن ذلك إنما يكون للمتقين وكما قلنا مرارا بأن الحكم المعلق على وصف يزيد بزيادته وينقص بنقصانه، فيؤخذ منه أنه بقدر ما يتحلى به الإنسان من تقوى الله عز وجل يحصل له الاتعاظ والاعتبار والانتفاع، فإذا ترحلت التقوى من القلب لا يتعظ، ولو وقع له ذلك بنفسه لا يتعظ، يخرج من هذه العظة التي يعتبر بها قول وكأن شيئا لم يكن كأنه ما وقع له ضر ولم يقع له مكروه ولم يقع له عقوبة والناس يعتبرون به لكن هكذا القلوب إذا صارت إلى حال من استحكام الغفلة وموعظة للمتقين ومن ثم فإن هذه وقائع الكائنة في أرض الله الواسعة نقرأها ونسمعها والعالم كما يقال اليوم أصبح كالقرية بل أصغر من القرية لأن الإنسان أحيانا في القرية ولا يعرف بعض أخبارها وتتوارد اليوم الأخبار إلى الإنسان وهو في بيته من كل ناحية الخبر مباشرة ينتشر أسرع من انتشار الخبر في القرية سابقا فالمقصود أن ما يجري يحصل طوفان مدمر زلزال هائل هذا الذي يسمونه بتسونامي ونحو ذلك يجتاح ترى السفينة تبرك على السطوح رأيتم هذا السفينة تخرج من البحر كأنها قشة وتلقى على سطوح البنيان سفينة على سطوح البنيان أما السيارات فتطفو كالقش والناس يتراكضون كأنهم الذر يريدون الفرار وترى بعض الصور أحيانا هذه صور حقيقية ولا صور مركبة السيارات تذهب ثم يأتيها الطوفان مسرعا ثم ترجع تعود مسرعه تطلب النجاة يطلب أصحابها النجاة ثم بعد ذلك يأتي الطوفان ويحمل هذه الطرقات والكباري والمباني ونحو ذلك التي تجري عليها الشاحنات ولا تتحرك ثم بعد ذلك تكون قشا بلحظات تراها تتطاير كانها ورق هذا وبعد ان يقلع هذا الطوفان وينحسر البحر ترى اثر هؤلاء صار كهشيم المحتضر صارت مبانيهم وصارت امورهم واحوالهم ومساكنهم كهشيم المحتضر لا ينتفع به إنما هو لون من العبء يحتاج إلى أموال طائلة من أجل إزالة لهذه الآثار وهكذا ترون في بعض المشاهد زلزال ضخم يدمر مدينة كاملة ثم بعد ذلك يذكرون أنهم بحاجة إلى ما لا يقل عن سنتين من أجل إزالة هذه الأنقاض المجتمعة تحولت المدينة بكاملها إلى أنقاض ثم تنظر هل من معتبر هل من متعب هل رجع هؤلاء إلى الله عز وجل هل آمن الكفار منهم هل تاب أهل الإيمان من جرائمهم ومعاصيهم وذنوبهم ترى الحال كما هي يبيتون في العراء ثم بعد ذلك تعلن حالات الطوارئ والاستغاثة ويأتيهم المساعدات من هنا هناك بعد ما كانوا في عافيه وغنى ودعه ورغد من العيش تحولوا في لحظات إلى هذه الحال ثم أين العبرة وأين العظة أصار هؤلاء إلى حال من الطاعة والانقياد والعبادة والتوبة إلى الله الغالب أنه ليس كذلك إذا كان فرعون ومن معه من ملائه لما أوقع الله عز وجل بهم ما أوقع والجراد والقمل والضفادع والدم ماذا قالوا يا أيها الساحر ادعوا لنا ربك بما آهد عندك لإن كشفت عنا الضر لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل يعرفون وهم طراعنة ويقول لهم أنا ربكم الأعلى ويقول ما علمت لكم من إله غيري ويعرفون وادعوا لنا ربك وفي العصر الحديث لربما في بعض البلاد يعاقب الخطيب إذا قال يا جماعة هذه عقوبة من الله هذا الزلزال عقوبة من الله يعاقب لماذا يقول عقوبة وقلب البصر وانظر فيما جرى خلال العشر سنوات الماضية أو العشرين سنة الماضية أو الثلاثين سنة الماضية فيما حولك من هذا العالم القريب والبعيد وانظر إلى آثار هذه العقوبات أجد الكثير أصلا لا يقر أن ذلك من الله يقول هذه أمور طبيعية طبيعة الطبيعة ومن يقر أنها من الله يقول هذا ابتلاء لنا لأننا أهل خير ويكون مقابلة هذه النعمة بألوان الفسق والمعاصي فيكون ذلك موسما حيث ردت إليهم عافيتهم يكون موسما لمزيد من العصيان والغفلة الله المستعان وصلى الله عز وجل يتقبل منا ومنكم وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعافي مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا والله أعلم صلى الله عليه وسلم